ممثل المعلم المحامي محاسب الطباخ الكاتب المزارع رجل الأعمال السياسي الممرضه مهندس الطبيب البائع بائع الزهور الطيار طبيب الاسنان الشرطي العالم النجار الخباز